قول معي إ ل ا صلاتي ما خليها إ ه يا حياتي ودنيتي فيها إ ل ا صلاتي ما أ خ ل ي ه ا هي حياتي دنيتي فيها وعد أ ص ل ي فرضي ابوكتا وصيري Let's leave.